بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الانصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرأني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث وذكرنا ما يتعلق به من الأحكام الفقهية والتي تتجلى في طهارة سؤل الهرة وذكرنا المنحظ الذي لوحظ على يحيى بن يحيى هنا في روايته في حميدة بنت أبي عبيد وقلنا إن الصواب حميدة بنت عبيد بن رفاعة هذا الحديث فيه مسألة نحوية قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات الطوافين إنما هي من الطوافين الطوافين هذه جمع مذكر سالم جمع لي جمع لي طواف. قد تقرر في النحو أنه الكلمة أن الوصف الطواف هذا وصف هذا أن الوصف إذا أريد جمعه جمعا مذكرا سالما يشترط لذلك شروط يشترط أن يكون أن تكون هذه الصفة لمذكر عاقل خالية من التاء ليست من باب أفعل فعلاء وليست من باب فعلان فعلاء وليست مما يستوي ذكره مع مؤنثه فيه ما معنى هذا الكلام ليست أن تكون الصفة صفة لمذكر فإذا كانت الصفة لمؤنث لم يك... لم... لا يمكن جمعها جمع مذكر سالم فكحائض مثلا حائض لا تجمع على حائض ان أن تكون صفة لمذكر عاقل فإذا كانت صفة لمذكر غير عاقل لم يمكن جمعها جمع سلامه فمثلا فرس سبق يقال فيه سابق هذه صفة لمذكر لكنه غير عاقل فلا يجمع على سابقون أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء علامة, علامة صفة لمذكر عاقل لكنها ليست خالية من التاء فحينئذ لا يمكن أن نجمعها على علامون أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية وأن تكون خالية من التاء وأن لا تكون من باب أفعال فعلاء مثل أحمر حمراء أحمر فأحمل أف أفعله يعني عندما يقولون أفعال فعلاء أفعال للمذكر وفعلاء للمؤنث أحمر هذا مؤنثه حمراء إذا قلت مثلا كذا أحمر هذه صفة لمذكر عاقل خالية من التاء لكنها من باب أفعل فعلاء فليمكنك أن تجمع أحمر على أحمرون وليست من باب فعلان فعلى كسكران سكراء فهذه صفة لمذكر عاقل وهي خالية من التاء وليست من باب أفعل فعل ولكنها من باب فعلان فعل فلا يمكنك ان تجمع سكران على سكرانون انا عندما اقول سكرانون وقبلها حرف جر لا تقول كيف هذا يقول على لا, لا, لا, لا تجمع على احمر ولا تجمع على سكرانون لا تجمع على كذا وعلى حرف جر ومن الصباح هو يرفع انما اريد الحكايه هم انا احكي لكم اللفظ فقط ولا أريد لا اريد اعرابه وليست الشرط السادس ليست مما يستوي فيه ذكر ومؤنث فتقول مثلا عند أوصاف يستوي فيها المذكر مؤنث تقول امراه صبور ورجل صبور فإذا قلت رجل صبور رجال لا تستطيع أن تقول رجال صبورون لماذا؟ لأنه وإن كان صفة لمذكر عاقل خاليه من التاء وليست من باب أفعال فعلاء وليست من باب فعلنا فعلا ولكنها مما يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يجمع على صبور فإذا جمع الوصف هذه الشروط حينئذ أمكنك أن تجمعه جمع سلامة وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه الشروط كلها في كلمة واحدة قال في الفيته واجمع بواو وبيجر وانصبي هذا هو جمع المذكر السالية أن علامه رفعه الواو علامه نصبه وجره ورفع بواو وبيجرر ونصبي سالم جمع عامر ومذنبي عامر هذا الأعلام ومذنب هذه الصفة هاي مذنب فهي صفة لمذكر عاقل لأن غير العاقل لا يوصف بأنه مذنب صفة لمذكر عاقل وهذه الصفة خالية من التاء قال مذنب وهي ليست من باب أفعل فعل وليست من باب فعلان, فعلان ولا يستوي الذكر والأنثى فانه يقال مذنبون ويقال مذنبة فحين إذن اجتمعت هذه الشروط في هذه الكلمة فأمكانك أن تقول مذنبون إذا فهمتم هذا هذه هي شروط جمع الكلمة جمع الصفه جمع مذكر سالم الطوافون إنما هي من الطوافين هذا جمع لأي شيء للطواف ما ما الذي وصف بأنه طواف الهر والهر مما لا يعقل فكيف جمع جمع مذكري سالم فهمتم هذه المسألة النحوية الموجودة في هذا الحديث جمع ما لا يعقل جمع مذكر سالما وقد قلنا إنه يشترط أن يكون أن تكون الصفة لمذكر عاقل قالوا في الجواب عن هذا لأن الهر وصف بأنه الطواف وقلنا إن الطوافين هم الخدم والمماليك لأنهم يكثرون التطواف على اهلهم فلما اجري ما لا يعقل شبها ما لا يعقل بمن يعقل أجري في الجمع مجراه فجمع جمع سلامتين وضحته نعم هذا الحديث فيه مسألة من الأخلاق والتربية كبشة أتاه حموها في بيتها فخدمته وهذا شأن النساء الصالحات هؤلاء كنا النساء الصالحات وما زلنا أن لا تأنف المرأة من خدمتي حميها وأن تضعه موضع بها هذا شأن النساء الصالحات النساء اللائي يتوددنا إلى أزواجهن بخدمة أحبتهن، ولا تأنف المرأة من أن يخدم زو أبا زوجها، ولا يأنف الرجل من أن يخدم أم زوجته، لأنه يضعها موضع أمه وهي تضع حماها موضع أبيها. من أخلاق المسلمين، وهذه من من امتثال قول ربنا سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذه من امتثال قول ربنا سبحانه أحسن إن الله يحب المحسنين. ومن المؤسف أن يشيع في بلدان المسلمين أخلاق غير المسلمين يأتي الرجل بيت ابنه فتجر منه زوجة ابنه وتأتي المرأة بيت بنتها فيتجار منها زوج بنتها قد حدثني من أثق به أن مرأة ذهبت لزيارة بنتها حديثة الولادة من الرباط إلى الراشدية كم يبعد لأنه قد يرانا غير المغاربة كم يبعد المغرب عن الرشي... الرباط عن الرشيدية خمسمائة كيلومتر طيب خمسمائة كيلومتر ذهبتها في النقل العام فما أن ألقت عصا التسيار في, بنتي... في بيت ابنتها واستقر بها النوى إلا وقال لها زوج ابنتها متى ترجعين وهذه من أخلاق أهل اللؤم ومن, ومن دناءة يعني الكريم ينبغي أن يترفع عن هذا وأنتم ترون هذه كبشة تصب لحمها وضوءه وتتعجب وتكلمه وهو أيضا يكلمها مكالمة الأب ابنته وهذه كانت أخلاق المسلمين وهذه ينبغي أن تشيع في الناس أن, أن, أن, أن تحيا هذه المكارم لا تأنف المرأة أن تقول يعني الآن الوضع الطبيعي أن يكون الشحناء والبغضاء والشجار بين زوجة الرجل وأمه. الوضع الطبيعي أنه أن الرجل إذا كلم أمة أب... أن الرجل إذا كلم زوجة ابنه أنت أنثى وأن تقيم البيت وتقعده على رأسي ما غلوش كن هو ميقول ليش وكذا هذا إذا استطاع أن يكلمها وإلا فقد علمنا ناسا كثيرين يتحامون الكلام اصلا مع ازواجي بنيهم خشيه فحش لسانها وصلاطتي وهذا لا اخص به احدا من الزوجين انما هذا عام فيهما وهذا مما ينبغي ان ينظر فيه الى قول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم نعم قال يحيى قال مالك لا باس به الا ان يرى على فمها نجاسه لا بأس به لا بأس بهذا لا بأس بسؤل الهرة لا بأس بهذا الماء الذي ولغت فيه الهرة لا بأس به يعني يمكن أن يتوضأ منه ويمكن أن يغتسل به يمكن أن يستعمل في عادة وعبادة ما لم يرى على فمها نجاسة وهنا قول الإمام مالك رحمه الله ما لم يرى على فمها نجاسة لا خصوصية للفم يعني لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام على أنه إذا لم يرى على فمها نجاسة ورؤية في رجلها نجاسة أن ذلك لا يضر لأن المقصود الفم لا إنما ذكر الفم لأن الأغلب أنها تلحس النجاسات بفمها وإلا فلو رؤية على رجلها أيضا نجاسه فالحكم هو هو فما الحكم؟ قال لا بأس به ما لم ير على فمها نجاسة قلت أو على رجلها أو على غير ذلك من أطرافها ما الحكم إذا رؤية على ذلك على فمها نجاسة فولغت فو في الماء الأصل نحن ذكرنا أن الأصل في الماء ها الطهورية حتى حتى يتغير وصف من أوصافه بنجاسة تقع فيه الآن إذا كان الماء كثيرا هذا وولغت فيه الهرة وإن رؤيت على فامها نجاسة هذا لا يضر لأن قلنا إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيروا فإنه طهور إجماعا والماء القليل وهو الغالب على إناء المتوضع أن ماءه قليل إذا ولغت فيه ليره فلم يتغير ما حكم هذا الماء ما حكم الماء هو طهور عندنا نجيس عند الجمهور والصحيح ما ذكرناه والصحيح يعني قول المالكيه في المشهور عنهم لا لان المالكيه قالوا لكن لما ذكرنا من الأدلة على ذلك في المجالس الماضية ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله نبه على ذلك وإن ريئت على فمه وقت استعماله عمل عليها عمل على ذلك إذا تغير الماء فهو النجيس وإن لم يتغير فهو طهور نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمر بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا فقال عمر بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني الإمام العالم أحد, أحد أئمة الإسلام وأحد دواوين العلم وأحد الحفاظ وكان شيخ المدينة في, في وقته وعالمها غير منازع في ذلك وهو تلميذ الفقهاء السبعة وقد تقدمت ترجمته مات سنة 43 ومئة نعم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني أبو عبد الله ثقة من ثقات أهل المدينة أخرج له البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما ولكن قال إمام أحمد إن في أحاديثه شيئا لكن أكثر الرواة أكثر المحدثين على أنه ثقه ولا سيما إذا روا عنه ثقه كما هنا فالراوي عنه يحيى بن قيس يحيى, يحيى بن سعيد نعم عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي الأنصاري التابعي كان من اجله التابعين ومن ثقاتهم ادرك عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب هو ولد في زمن عثمان فهو وهو في هذا الاسناد يروي عن عمر بن الخطاب فلذلك هذا اسناد هذا اسناد منقطع نعم انا لم اجد له طريقا موصولا هذا الحديث أو هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه لم اجد له طريقا متصله. ومات رحمه الله سنه أربعين ومائه محمد بن ابراهيم تيمي مات سنه احدى وعشرين ومائه قيل سنه عشرين ومائه نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب متى مات عمر بن الخطاب سنه ثلاث وعشرين نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب الركب هذا جمع يطلق على العشرة فما فوقها لكنه جمع ماذا؟ قالوا الركب ابن السكيت رحمه الله كان أحد أئمة اللغة يقول الركب يطلق على راكب الإبل إذا اجتمع عشرة فما فوق من راكب إبل فهؤلاء ركب ولا يكونوا الركب عند ابن السكيت إلا راكب الابل فالركب جمعه جمع مفرده راكب المقصود به ركاب راكب الابل لكن الحريري رحمه الله لم يوافق ابن السكيت في هذا وقال ان الراكب الذي يقصد به راكب الابل خاصه هذا جمعه ركبان اما ركب فهذا يحتمل أن يكون من أصحاب الإبل ومن أصحاب الخيل واستدل والحريري نقل هذا الكلام حكاه عن الخليل بن أحمد فراهيدي شيخ سيبويه واستدل على هذا القول بقول ربنا سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم الركب هذا الكلام يعني يحكي ربنا فيه قصة غزوه بدر إذ انتم بالعدوه الدنيا و و وهم بالعدوه القصوى قريش والرقب العير التي كانت مع ابي سفيان والتي كانت تحاذي البحر في سيرها والرقب اسفل منكم والرقب هذه قلنا هي القافله التي كانت مع ابي سفيان وقال قال الحريري هذه كانت فيها ابل وكان فيها خيل وقال ربنا فيها والرقب فلذلك قالوا الركب هذا يكون فيه الابل ويكون فيه الخيل أما ما كان محضا للإبل فهذا يجمع على ركبان ومما يدل على ذلك قول قريط بن أنيف العنبري فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا فالعطف هنا يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة فدل على أن الركبان هذا مختص بأصحاب الإبل هذا البيت الذي ذكرت لكم من أبيات قالها قريط بن أنيف العنبري يد أحد بين العنبر عادت بن شيبان عليه فأخذوا له ثلاثين بعيرا فاستنجد بقومه بين العنبر فلم ينجده منهم أحد فاستنجد من بن مازن التميميين فخرج معه نفر منهم ف. أخذوا لبني شيبانا مئة بعير وأعطوه إياها فقال يمدحهم لو كنت من مازن من هؤلاء الذين خرجوا معا لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بل اللقيطه من ذهل ابن شيبانا اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لانا عند الغضب إذا ذو الضعف قدلان عند الحفيظه إن ذو لوثة لانا قوم إذا الشر أبدى ناجده لهم طاروا إليه زرافة ووحدانا طيرون إلى الشر لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان إذا جاء أخوهم يسألهم ويستنجدهم لا يسالونه برهان عما يقول لا واش ندرتي لهم واش ندروا ليك واش كن لي جبد واش كذا إذا ندبهم أخاهم طاروا إلى نجدته لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي يقصدوا بين عنبر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهان يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره اذا ظلمهم اهل الظلم غفروا لهم علاش لأنهم يحبون العفو لانهم اذلاء يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا بوحدهم <تصفيق> لخلقهم الله تعالى لخشيته فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شد الإغارة فرسانا وركبانا نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص عمرو العاص بن وائل السهمي القرشي الصحابي المشهور من كان يضرب به المثل في الذكاء وحدة الذهن والفطانه وكان رضي الله عنه فصيحا مفوها فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه يقول متعجبا خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد هذا النهاية في الاجلجه والاخر نهايه الفصحى خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد وكان رضي الله عنه من ابطال قريش في الجاهليه ومن فرسانهم المعدود المعدودين في الشجعان الابطال وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم سنه ثمان فاسلم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحه حاجب الكعبه فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم و... وبقدومهم، وأمر عمرو بن العاص على بعض الجيش وجهزه للغزو. وقصة إسلامه مبثوثة في كتب السنة من ذلك ما رأه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما رجعنا من الأحزاب عن الخندق نغزو الأحزاب. عن الخندق جمعت نفرا من قريش ممن كانوا يرون مكانتي ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله لقد رايت امر محمد يعلو علوا كبيرا واني رايت رايا فما ادري ما ترون فيه قالوا فما رايت قال رايت ان نذهب عند النجاشي هو كان صاحبا للنجاشي قال رأيت أن نذهب عند النجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا فنحن عند النجاشي فلن فأن نكون تحت يديه أحب إلي من أن نكون تحت يدي محمد وإذا ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتيهم منا إلى الخير قالوا هذا والله الرأي قال قلت لهم فاجمعوا له شيئا نهديه إياه وكان أحب ما نهديه إليه الادم الأدم هذه الجلود بعد أن تتبخ كان النجاشي يحب ادم الجزيرة فجمعوا له ادما كثيرة فقال فقدموا فذهبوا حتى قدموا على النجاشي قال فنحن عنده إذ دخل عليه عمر بن أمية الضمري هذا عمر بن أمية الضمري رجل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يكلمه في شأنه جعفر جعفر بن أبي طالب وأصحابه ليستقدمه فقال عمرو بن العاص لأصحابه قال هذا عمرو بن أمية الضمري لئن سألت النجاشي إياه لئن سألته النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه فبلغ ذلك قريشا لقد رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فأتيت النجاشي فسجدت له كما كنت اصنع فقال مرحبا بصديقي هل اهديت الي شيئا من بلادك فقلت له ايها الملك اهديت اليك اودما كثيرا واعطيته اياها قال فرااها فاعجبته واشتهاها فلما را استحسان ورا قال ايها الملك رجل دخل عندك هو رسول رجل عدو لنا فلو أعطيتنيه فضربت عنق عنقه فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا قال فغضب نجاش قال فغضب وأخرج يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسره قال عمر العاص فوالله لو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه خوفا منه ثم قلت أيها الملك لو ظننت أنه يغضبك ما سألتك إياه فقال أتريدني أن أدفع إليك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله فقال عمرو العاص أهو كذلك أيها الملك فقال الملك نجاشي يا عمر ويحك أسلم واتبعه فوالله إنه على الحق والله انه سيظهر على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال فقلت ايها الملك فبايعني له على الاسلام قال فبايعني فخرجت الى اصحابي وكتمتهم اسلامي ثم ذهبت عامدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرب من المدينه التقى خالد بن الوليد قادما من مكه فقلت له ابو سليمان الى اين فقال خالد رضي الله عنه قد استقام والله المنسم وان الرجل لنبي اذهب لي أسلم فحتى مت فقال عمرو بن العاص وانا والله ما جئت الا لاسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد فبايع واسلم وأس فبا وبايع قال ثم قدمت فقلت يا رسول الله ابايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها فبايعته وانصرفت وقد ورد في فضل عمر بن العاص رضي الله عنه أحاديث كثيرة فمنها ما رواه الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن العاص رحمه الله عمرو بن العاص من صالح قريش ومن ذلك مروا الإمام أحمد في مسنده أن عمري بن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ومن ذلك مروا الإمام أحمد في مسledه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان هشام وعمر ومن ذلك ما رأى الحاكم في مستدركه عن علقمة بن رمثة البلوي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى البحرين ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه فناعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ قال رحم الله عمرا قال فتذاكرنا كل من اسمه عمرو ثم نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانيه فاستيقظ فقال رحم الله عمرا ثم نعس الثالثه فاستيقظ فقال رحم الله عمرا فقلنا من عمرو يا رسول الله فقال عمرو بن العاص فقلنا ما باله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته إني كنت إذا نذبت الناس إلى الصدقة أتى فتصدق فأجزل فقلت من أين لك هذا فقال من عند الله وصدق عمر إن لعمرو خيرا كثيرا لماذا كثرنا عليكم من الأحاديث في فضل عمرو بن عاص لأنه كما تقدم لي في مجلس مضى ان عمرو بن العاص احد الشخصيات التي سلط عليها المستشرقون اضواءهم غير النزهه ليصوروه للناس في اشواه صوره مع تلك الثله الطيبه من ابي موسى الاشعري وعلي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ورضوا عنه ومع الأسف نبتت نابتة من بني جلدتنا ممن يدعون تمحيص التاريخ تجرد يقولون يجب أن نتجرد وندرس التاريخ دراسة متجردة أنا أسأل نتجرد عن ماذا نتجرد عن الوحي الذي خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه نقول يا رسول الله انتقلتي فعم العاص هو صالح من صالح قريش آمن كذا كذا نتجرد مما تقول نبحث ونب... والعجيب أن كل من يقول هذا لا إنصاف فيه من من كلامه بهذا الزعم لا إنصاف فيه لماذا تريد أن تتجرد طيب. ابحث هل ذلك الذي ينقل في كتب التاريخ عن عمرو بن العاص قاله وصدر من عمرو بن العاص أما أن تجد كل رواية غثة وسمينة فتنسب جميع ذلك إلى عمرو بن العاص فهذا ليس من الإنصاف شيء وقد جمعني مرة مجلس مع أستاذ مأساة التاريخ ممن من يتبنى هذا المذهب فقلت له قال كيف لا يكون قلت إذا أردت أن تنسوه شيئا إلى عمي بن العاص إن المحدثين يفتكروا منهجا حسدت عليه أمة الإسلام هذا نطق به وصرح به المستشرقون ليهلئ المسلمون بعلم حديثهم لماذا ما هو علم الحديث هو علم إثبات الأقوال إلى قائلها حافظ قلت شيئا نثبت هل قلته أم لم تقله قلت وقلت فقال لي ذلك الرجل لا نستطيع ان نطبق منهج المحدثين على التاريخ قلت ماذا طيب لا تطبقوا على تاريخ هارون الرشيد وعلى التاريخ العباسي العثمانيين يعني تساهلا اما في تاريخ يستنبط منه الاحكام وقوم يجب ان يكون فيهم اعتقادنا حسنا فهؤلاء يجب من باب الديانه ان تحقق ما ينسب اليه قال لا. نكتفي بما قيل سبحان الله فقلت له ارايت لو خرجت انا ونسبت اليك ما لم تقل اترضى وانت رجل لا يتعبد بكلامك ولست اسوه لاحد ومع ذلك لا ترضى ان ينسب اليك ما انت منه بريء فكيف ترضى ذلك لي لقوم قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ومع ذلك نحن لا نتجرد من ديننا ولا نتجرد من شخصيتنا الاسلاميه وهذه الشخصيه الاسلاميه تحثنا حثا على اننا اذا بحثنا امرا كنا منصفين فيه محقين فيه لا نحابي احدا لكن مع ذلك انا اسال يعني ما جدوى البحث في, تل في, في, في تلك الأعصر التي انتهى منها التاريخ انتهى منها عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال كلمة ذهبية حقيق بنا أن يقولها كل واحد منا ممن تطيش يده أو يطيش لسانه بالكلام بالثلب في تلك الثلة الصالحة المؤمنة سئل عما كان بين عثمان وعلي وقال تلك فتنة نجى الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم الحجاج لما أراد أن يقتل سعيد بن جميل قال ما تقول في أبي بكر وعمر قال ربي أعلم بهما صفي نعم عمر العاص لما ادركته الوفاة قال اللهم إنك أمرتنا فأضعنا ونهيتنا فركبنا فلا بريء فاعتذر ولا عزيز فانتصر ولكن لا إله إلا أنت فما زال يكررها حتى مات وذلك سنة أربعين وقيلة سنة أثنتين وأربعين رضي الله عنهم جميعا نعم أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا حتى وردوا حوضا الورود هذه وردا في العربية يطلق على الإشراف على المنهل سواء أدخله أم لم يدخله إذا أشرف على المنهل على موضع الماء فقد ورده وهذا الفعل يعدى بنفسه ويعدى بعلا فتقول ورد الماء وتقول ورد على الماء لكن القرآن جاء بالتعديه بغير حرف فقد قال ربنا سبحانه ولما ورد ماء مديا وكذلك قال زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عسي الحاضر المتخيم هذا معلقته من أم اوفا والحوض ورد الماء إذا اشرف علي وأوراده الماء إذا جعله يريده ومن هذا قول أهل الباديه عندنا أشتكوا البادية أن تبغيوا يشربوا البهاية وردوا البهاية وردوا البهاية يعني يجعلوهم يريدون المنهل والحوض في لغة العرب هو كل وهدة منخفضه متسعة تجتمع فيها سيو الأمطار وإذا كان السيل اجتمع فيها الماء الذي يبقى بعد السيل هذا تسميه العرب حوضا والحوض قد يكون طبيعيا وقد يكون مجعولا بحفر وتحويط فكانوا إذا لم أرادوا أن يستوطنوا منزلا ولم تكن فيه أحواض يحفرون الحوض ويديرونه بجد قصير ويعني يتعاهدونه بسد من ثل منه وذلك يقول زهير ونؤيا كجذب الحوض لم يتثلمي والأحواض هذه من خصائص بادية العرب كانوا يتنافسون إذا أرادوا أن يل... إذا كانت القبيلة تريد أن تنزل لموضعا في, في... معيار الاختيار هو وجود الأحواض في الموضع الذي ينزلون فيه لأنه وسيلتهم إلى الماء ولذلك العرب تسمي الموضع الذي تنزل فيه القبيلة تسميه ماءا فتسمعون مثلا ماء الحوأب ماء الكلاب ماء دارج هذه مواضع قبائل لكن سميت ماء لأنهم كانوا كما ذكرت لكم يتطلبون الأحواض ليسكنوا عندها وهذا الحوض قد يكون عاماً يريده كل أحد وقد يكون مختصا بأحد وهذا الاختصاص يكون بسببين إما بأن يسبق الإنسان إلى ذلك الموضع فحينئذ يكون الحوض له ولا يأتيه أحد ولا يريده أحد إلا بإذن صاحبه ومن هنا تفهمون قول عمر بن خطى في هذا الاثر وقول عمر بن عاص يا صاحب الحوض يفهم منه مختص به قال قال زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هذه معلقة أيضا ونا أدعوكم إلى حفظ معلقة زهير يعني من حافظ القرآن الكريم من لم يحفظ القرآن الكريم لا أدعو إلى حفظها وعلي أن يشتغل بكلام الله ومن حافظ القرآن الكريم فليقدم من الشعر معلقة زهير لأن فيها من أمثال عجيبته دن ما تحمل الناس على مكارم ما يحمل الناس على مكارم أخلاق قلت إما أن يكون الاختصاص بالسبق وإما أن يكون الاختصاص بالحفر وهذا قد وقع علي هذا قديم قد وقع علي لهاجر لما حفر جبريل عليه السلام لها زمزم وحضرت جرهم جرهم كانوا في جزيرة العرفة لما رأوا الطير فوق ذلك الموضع الذي كان صار فيه ماء ولم يكن وكانوا قوما رحلا يعتادون تلك الطرق ويعرفون أن لماء هناك فلما رأوا الطير تحلق في تلك الأجواء قالوا هذه لا ماء نعهده في ذلك الموضع فأرسلوا والدهم فوجد هاجر ووجد معها بنيها إسماعيل وجد الماء فأتت جرهم الاستيطان فقالت عليها أن الماء لاختصاص للسبق فوافقوا وحينئذ سكنوها وكان ذلك سبب تعرب إسماعيل وذريته وكانوا احنا قلنا هذا الاختصاص كان بالسبق او كان بالحفر وبالجعل لكن الاحرب كانوا ذكرت لكم قول زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يعني انك تكون صاحب الحوض وسبقت يا الاختصاص به ومع ذلك ما يقع قد يستباح حريمك ويستلان جانبك ويؤخذ حوضك وذلك قال هو من لم يدد ومن لم يدافع عن حوضه بسلاحه يهدم وقال عباد ليشكري لو كان حوض حمار ما شربت به إلا بإذن حمار آخر الأبدي لكنه حوض من أودى بإخوته ريب الزمان فأضحى بيضة البلد هذا عباد ليشكري مكث بعد موت أخيه حمار وحمار هذا كان شجاعا بطلا يعني لا تخفر ذمته ولا يستباح جانبه ولا يستلان حريمه لكنه مات وبقي أخوه عباد بعده فنزع يوما في حوضه فأتى من دفع وحن عن حوضه وأخذ الماء فقال لو كان حوض حمار ما شربت به لو كان حوض اخي حمار هذا تستغربون من هذا الإسم ياك بل هذا لا تستغربوا فمروان آخر خلفاء بني أمية كان يلقب مروان الحمار لماذا لا للمذمة بل للمدح <تصفيق> <تصفيق> إياكم أن تحاول أن تمدح اليوم <تصفيق> بهذه اللفظة لأن المدح متعلق بأعراف الوقت الذي تعيشون فيه لكن الحمار كان عندهم علامة على الصبر فهذا كان صبارا على الشدائد آخر ملوك بني اميه قومات مات مقتولا على كل حال فكان يلقب مروه الحمار قال لو كان حوض حمار ما شربت به إلا بإذن حمار آخر الأبد لكنه حوض من أودى بإخوته ريب الزمان فرق بينه وبين إخوته الذين كان يستعز بهم ريب المنون فأضحى بيضة البلد يستباح ويجي من ودب ودبه يخذ ليدياله نعم فقال عمر بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع السؤال عمر بن عاص هل تريد حوضك السباع لماذا لأن من عادة السباع أنها إذا وردت منهلا لم تشرب فيه فقط بل يعني راثت فيه وبالت فيه وخاضت فيه فربما نجست فلذلك سأل لأنهم يريدون أن يتوضأوا منه فسأل هل تريد حوضك السباع والسبع؟ السباع ذم جمع سبع السبع عند العرب هو كل حيوان له ناب يفترس به ويصيد به ويعدو على الناس به فيشمل الاسد والنمر والفهد ونحو ذلك من هذه التي تفترس بانيابها وتصيد بها نعم فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا لماذا لاننا هذا الماء نريد ان نستعمله في طهاره اذا تغير احد اوصافه لم نستعمله واذا لم يتغير شيء من اوصافه استعملناه فاذا لا يعنينا هل وردت السباع ام لم ترد ما, ما ما ما ينفعنا في ذلك يعني ما ما المنفعه في هذا الاخبار اذا كان الماء طهورا وردت وردت فيه سباع ام لم تلغ فيه لا يغير ذلك من الحكم شيئا، وإذا كان الماء نجسا، ولا غت استبع فيها ولمتلخ، لم يغير ذلك شيئا، لذلك قال له يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإننا نريد على السواء وتريد علينا نعم. هنا في هذا الحديث مسألة من الفقه وهي حكم اسار السبع. أسئلة الجمع السؤال يعني ما ما يبقى من الماء الذي يلغ فيه السبعور. ما يبقى من الماء بعد ان ولغ السبع فيه ما حكمه المالكيه والشافعيه والحنابلة في روايه عنهم رجحها المرداوي منهم يرون ان اسار السباع طاهره ويستدلون على ذلك بهذا الاثر عند الامام مالك في موطئه لكن قلت لكم هذا اثر منقطع والمنقطع من قبيل الضعيف. الضعيف ويستدلنا على ذلك بما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فمر على رجل جالس عند مقراه له فقال عمر الخطاب يا صاحب المقراه هل ولغت السباع في الليله في مقراتك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبره هذا تكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور واستدل أيضا على هذا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم وبما افضلت السباع لكن هذين الحديثين متكلم فيهما ومع ذلك فبعض اهل الحديث يرى انهما لا ينزلان عن درجه القبول ولا سيما انه قد جاء ما يعضدهما من اقوال الصحابه رضي الله عنهم فمن ذلك ما رواه ابن ابي شيبه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد على حوض من فقال سقوني فقالوا له إنه يرده السباع والكلاب والحمير فقال رضي الله عنه لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور وكذلك ما روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الماء الذي ترده السباع وتشرب منه الحمير فقال رضي الله عنه لا يحرم الماء شيء وقد قال ابن المنذر رحمه الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة إنها ليست بنجس فكذلك حكم كل الدواب التي لا يؤكل لحمها الهرة يعني في قوي بن المنذر لنبين لكم هذا الذي قال حيوان لا يؤكل لحمه وهو ذو ناب يفترس به وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها وطهاره سؤرها فَكَذَلِكَ كُلُّ حَيَوَانٍ لَيُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَسُؤُرُهُ كَسُؤْرِ أَلْهِ الرَّحِمُ وذام الحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة عنهم إلى أن أسآر السباع نجسة واستدلوا على ذلك بحديث القلتين الذي تقدم عن ما رواه الإمام أحمد والأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث فقال هؤلاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن أسآل السباع طاهرة وإنما قال إذا كان الماء كثيرا لم يضره ولم يتنجس فهذا من هذه الحيثية حكموا على أسآل السباع بالنجسة وقالوا إن إن, لعاب إن لحومها نجسة ولعابها متولد من لحومها فيحكم بنجاستها كالكلب وحمل الأحاديث التي ذكرنا والتي تبين طهارة أسأل السباع بأنها إذا وردت في الحياض والغدران الكثيره الماء ولكن يجاب عما قالوا بأن قولهم إن هذه الأحاديث خاصة بالغدران الواسعة والحياض الكبيرة هذا تخصيص بلا دليل ولا يمكن أن يكون التخصيص بلا دليل فالأصل العموم وأما قولهم إن السباعة كالكلب فهذا قياس مع وجود النص فلا اعتبار به وأما قولهم واستدلالهم بحديث القلتين فنحن نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ان اسئله سباع نجسه هم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ان اسئله سباع طاهره ونحن نقول ان لم يقل صلى الله عليه وسلم ان اسئله سباع نجسه ولكن قال الماء اذا كان كثيرا لم يتنجس لان من عاده السباع ان تبول اكرمكم الله ان تروث في الماء اذا وردت اذا دخلته واذا وردته فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كثيرا لم يدره ذلك ولم يعني صلى الله عليه وسلم في قولنا والله تعالى اعلم لم لم يعني صلى الله عليه وسلم ان اسارها نجسه وهؤلاء الذين قالوا ان اسار السباع طاهره اختلفوا في سؤال الكلب وفي سؤال الخنزير وسياتي الكلام على ذلك ان شاء الله نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين